يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اتي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا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 أ خ ر ج ن ا به أ ز و ا ج ا من نبات شتى كلوا وارعوا أ ن ع ا م ك م إ ن في ذلك ل آ ي ا ت ل ا و ل ن ه ا منها قلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ت ا ر ة أ خ ر ى ولقد أ ر ي ن ا ه آ ي ا ت ن ا كلها فكذب و أ ب ى قال أ ج ئ ت ن ا لتخرجنا من أ ر ض ن ا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثلي فاجعل بيننا وبينك موعدا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 قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا, لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد قاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم و أ س ر و ا النجوى قالوا إ ن هذان لساحران يريدان, يريدان ان يخرجاكم من أ ر ض ك م بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى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 فالقي السحره سجدا قالوا آ م ن ا برب هارون وموسى قال آ م ن ت م له قبل ان آ ذ ن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر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 ولاصلبنكم في جذوع ا ل ن ق ل ولتعلمن اينا أ ش د عذابا و أ ب ق ى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا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 إ ن ه من يات ربه مجرما ف إ ن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات ف أ و ل ئ ك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها ا ل أ م ه ا ر خالدين فيها وذلك جزاء من ت ذ ك ى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 واضل فرعون قوما وما ه د ا يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى ق ل و ا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى و إ ن ي لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أ ع ج ل ك عن قومك يا موسى قال هم أ و ل ئ ك على أ ث ر ي وعدلت إ ل ي ك ربي لترضى قال ف إ ن ا قد فتنا قومك من بعدك و أ ظ ل ه م السامري فرجع موسى إ ل ى قومه غضبان أ س ف ا قال يا قوم أ ل م يعدكم ربكم وعدا حسنا أ ف ق ا ل عليكم العهد أ م أ ر د ت م أ ن يحل عليكم غضب من ربكم أم أردتم أن يحل عليكم غضب أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدين قالوا ما أ خ ل ف ن ا موعدك بملكنا ولكنا ن حملنا أ و ز ا ر ا من ز ي ن ة القوم فقذفناها فكذلك القى السامرين ف أ خ ر ج لهم ع ج ل ا جسدا له خويا فقالوا هذا إ ل ه ك م و إ ل ه موسى فنسي افلا يرون الا يرجع إ ل ي ه م قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون ن م قبل يا قوم إ ن م ا فتنتم به و إ ن ربكم الرحمن فاتبعوني و أ ط ي ع و ا امري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إ ل ي ن ا موسى قال يا هارون ما منعك إ ذ ر أ ي ت ه م ضلوا الا تتبعني أ ف ع ص ي ت أ م ر ي قال يا ابن أ م لا ت أ خ ذ بلحيتي ولا ب ر أ س ي إ ن ي ق ش ي ت أ ن تقول ل و ا ترقت بين بني إ س ر ا ئ ي ل ولم ترتب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت ق ب ض ة من أ ث ر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفن وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرق النبي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 وقد اتيناك من لدنا ذكرا من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا خ ا ل ب ي ن فيه وساء لهم يوم القيامه حملا يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم ان لبثتم إ ل ا عشرا نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم ط ر ي ق ة ان لبثتم إ ل ا يوما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 يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن, وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إ ل ا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من أ ذ ن له الرحمن ورضي له قولا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 ولا تعجل ب ا ل ق ر آ ن من قبل أ ن يقضى إ ل ي ك وحيه وقرب بزدني علما ولقد عهدنا إ ل ى آ د م من قبل فنتي ولم نجد له ع ذ م ا و إ ذ قلنا للملائكه اسجدوا ل آ د م فسجدوا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 ان لك أ ن لا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظما فيها ولا تضحى فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد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 وعصى آ د م ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال ا ه ب ط ى منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ي أ ت ي ن ك م مني هدى فمن اتبع هداي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 من القرون يمشون في مساكنهم إ ن في ذلك ل آ ي ا ت ل ا و ل ن ه ا ولولا ك ل م ة سبقت من ربك لكان لزاما و أ ج ل مسمى